ألف تلك آيات الكتاب الحكيم قدا ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون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 حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وَإِنْ جَاهَدَاكَ على أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 واقصد فِي مشيك واغضض مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لصوت الْحَمِيرِ أَلَمْ تروا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نعمه ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً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 in Allah is de rijkste en de meest waardige. En als er op de aarde maar een boom zou